الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ منكم 117. وابناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 117. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 118. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 113. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتتم وليتم مدبرين 114. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 119. وذلك جزاء الكافرين 110. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 111. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا